يا أيها المزمل يا أيها المتلثف بثيابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا صل بالليل إلا قليلا منه نصفه أو انقص منه قليلا صل نصفه إن شئت أو صل أقل من النصف قليلا حتى تصل لثلث أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا أوزد عليه حتى تبلغ ثلثين وبين القرآن إذا قرأته وتمهل في قراءته إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك أيها الرسول القرآن وهو قول ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآداب وغيرها إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولا. إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن فصل بالليل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر الله بأنواع الذكر وانقطع إليه سبحانه قطاعا بإخلاص العبادة له رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق ورب المغرب لا معبود بحق إلا هو فاتخذه وكيلا تعتمد عليه في أمورك كلها واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسب واهجرهم هجرا لا اذيه فيه وذرني والمكذبين اول النعمه ومهلهم قليلا ولا تهتم بفعل المكذبين اصحاب التمتع بملذات الدنيا وتركني واياهم وانتظرهم قليلا حتى ياتيهم اجلهم إن إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته وعذابا موجعا زيادة على ما سبق يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا من جدة هوله إما لا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إن بعثنا إليكم رسولا شاهدا على أعمالكم يوم القيامة مثلما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول المرسل إليه من ربه فعقبناه عقابا شديدا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بعذاب النار فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تمنعون أنفسكم وتقونها إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله السماء به كان وعده مفعولا السماء متشققة من هوله كان وعد الله مفعولا لا محاله ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا إن هذه الموعظة المجتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة تذكرة ينتفع بها المؤمنون فمن شاء اتخاذ طريق موصل إلى ربه اتخذه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطال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 إن الله غفور رحيم إن ربك ايها الرسول يعلم أنك تصلي أقل من ثلثي الليل تاره وتقوم نصفه تاره وثلثه تاره وتقوم طائفه من المؤمنين معك والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهما علم سبحانه انكم لا تقدرون على احصاء وضبط ساعاته فيشق عليكم قيام أكثره تحريا للمطلوب فلذلك تاب عليكم فصلوا من الليل ما تيسر علم الله أن سيكون منكم أيها المؤمنون مرضى أجهدهم المرض وآخرون يسافرون يطلبون رزق الله وآخرون يقاتلون الكفار ابتغاء مرضات الله ولتكون كلمة الله هي العليا فهؤلاء يشق عليهم قيام الليل فصلوا ما تيسر لكم من الليل وأتوا بالصلاة المفروضة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالكم وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله وما تقدموا لأنفسكم من أي خير تجدوه هو خيرا وأعظم ثوابا واطلبوا المغفرة من الله إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم وبيلا فعصى فرعون الرسول المرسل إليه من ربه عقابا شديدا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بعذاب النار فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي سورة المدثر مكية من مقاصد السورة الأمر بالاجتهاد في دعوة المكذبين وإنذارهم بالآخرة والقرآن التسير يا أيها المدثر يا أيها المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قم فانذر انهض فخوث من عذاب الله وربك فكبر وعظم ربك وثيابك فطهر وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات والرجز فاهجر وابتعد عن عبادة الأوسان ولا تمن تستكفر ولا تمن على ربك بأن تتكثر عملك الصالح ولربك فاصبر واصبر لله على ما تلاقيه من الاذى فإذا نقر في الناقور فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية فذلك يومئذ يوم عسير فذلك اليوم يوم شديد على الكافرين غير يسير على الكافرين بالله وبرسله غير سهل ذرني ومن خلقت وحيدا اتركني أيها الرسول ومن خلقته وحيدا في بطن أمه دون مال أو ولد وهو الوليد بن المغيرة وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا كثيرا وبنين شهودا وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون المحافل معه لا يفارقونه لسفر لكثرة ماله ومهدت له تمهيدا وبسطت له في العيش والرزق والولد بسطا ثم يطمع ان ازيد ثم يطمع مع كفره بأن أزيده بعدما أعطيته من ذلك كله كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ليس الأمر كما تصور إنه كان معاندا لآياتنا المنزلة على رسولنا مكذبا بها سأرهقه صعودا سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحملها إنه فكر وقدر إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكر فيما يقوله في القرآن لإبطاله وقدر ذلك في نفسه فقتل كيف قدر فلعن وعذب كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم لعن وعذب كيف قدر ثم نظر ثم أعاد النظر والتروي فيما يقول ثم عبس وبصر. ثم قطب وجهه وكلح حين لم يجد ما يطعن به في القرآن ثم أدبر واستكبر ثم ادبر عن الإيمان واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال ليس هذا الذي جاء به محمد كلام الله بل هو سحر يرويه عن غيره إن هذا إلا قول البشر ليس هذا كلام الله بل هو كلام الإنس سأصليه سقر سادخل هذا الكافر طباقة من طبقات النار وهي سقر يقاسي حرها وما أدراك ما سقر وما أعلمك يا محمد ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي شيئا من المعدب فيها إلا أتت عليه ولا تتركه ثم يعود كما كان ثم تأتي عليه وهكذا دواليك. لواحة للبشر شديدة الإحراق والتغيير للجلود. عليها تسعة عشر. عليها تسعة عشر ملكا وهم خزنتها.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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة فلا طاقة للبشر بهم وقد كذب أبو جهل حين ادعى أنه وقومه يقدرون على البطش بهم ثم يخرجون من النار وما جعلنا عددهم هذا الا اختبارا للذين كفروا بالله ليقولوا ما قالوا فيضاعف عليهم العذاب وليتيقن اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين نزل القرآن مصدقا لما في كتابيهم وليزداد المؤمنون إيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون وليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به يضل الله من شاء ان يضله ويهدي من شاء ان يهديه وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه فليعلم بذلك ابو جهل القائل أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر استخفافا وتكذيبا وما النار الا تذكره للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه كلا والقمر ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه خزنه جهنم حتى يجهضهم عنها أقسم الله بالقمر والليل إذ أدبر وأقسم بالليل حين ولا. والصبح إذا اسفر وأقسم بالصبح إذا أضاء إنها لإحدى الكبر ان نار جهنم لا احدى البلايا العظيمه نذيرا للبشر ترهيبا وتخويفا للناس لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر لمن شاء منكم ايها الناس ان يتقدم بالايمان بالله والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي كل نفس بما كسبت رهينها كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة فإما أن توبقها أعمالها وإما أن تخلصها وتنقذها من الهلاك إلا أصحاب اليمين إلا المؤمنين فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم بهم بل يتجاوزون عنها لما لهم من عمل صالح في جنات يتساءلون وهم يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من المعاصي ما سلككم في سقر؟ يقولون لهم ما أدخلكم في جهنم قالوا لم نكن من المصلين فيجيبهم الكفار قائلين لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم الفقير مما أعطان الله وكنا نخوض مع الخائضين وكنا مع اهل الباطل ندور معهم اينما داروا ونتحدث مع اهل الضلال والغوايه وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الجزاء حتى اتانا اليقين وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت فحال بيننا وبين التوبه فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين لأن من شرط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع له فما لهم عن التذكرة معرضين أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن كأنهم حمر مستنفرة كأنهم في إعراضهم ونفورهم منه حمر وحش شديدة نفور ثرت من قسورة نفرت من أسد خوفا منه بل يريد كل امرئ منهم أن يقفر كتا صحفا منشره بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمد رسول من الله وليس سبب ذلك قلة البراهين أو ضعف الحجج وإنما هو العناد والاستكبار كلا بل لا يخافون الآخرة ليس الأمر كذلك بل السبب في تماديهم في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم كلا إنه تذكر. ألا إن هذا القرآن موعظه وتذكير فمن شاء ذكره فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به قراه واتعظ به وما يذكرون إلا ان يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو ما يتعظون إلا أن يشاء الله وأن يتعظوا هو سبحانه أهل لان يتقى بانتثال اوامره واجتناب نواهيه وأهل لان يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه